بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوت أبلي ونكيا هل كان إدناء ونئرى وجين دبا النوء وإلى ليلة, ليلة انتني سدركاق الدقب كناف ليلة القدري إسينجر أنججو ليلة القدري انتني هل كان كبجات هل كان ربينك إن سبحانه وتعالى إسي كبج وأن ربين الآن كبجين واحد دون قران اي كي سابو سودادي شي كبجي كبجان قران ا ولي هنجير ربينكينا سبحانه وتعالى ليله القدر تنشر الاواخرين كيسو غدي قران اموت نوي ليله القدرين كيسو غدي نولله ورا رسولك يناتتي امانيتنين ا ثانيتي هدا تي هل كنت نادقبي نغودون نعما ربي ترابينكينا نورتي اولي تنا قفايو بي تي باير وان تعدو الله لا تحصوها نعمار ربي كيسن يولا كويتن دنديت تنيتنين كيسان باتني نونجل ربيكن سبحانه وتعالى ليله القدر انتني صدر كاغود تاق عبد يجودا هلكن افيكيسه ربين الا يونا موفقيه هلكن تاكتينتا جي اكو ما قالتر ربيكن افيكيسن قاهيج جودا مالي في جنان بركائسين قباتشو إراج ربك إنك جئتنا كيسب بلي بريدو أقناتنا تنوقو ليب ربك إن إرانوها فايدة جيز ربك إن نواي ليلة القدري يوحاس ومالن جدا قرآن كان يسي كيسبو صليرون التهو مالن جدا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سدركان هالقانتنا يوقع كبجان هالقانتنا كربين يسي كبجين وانقود داد واني هالقانتنا كيس ربين قبروة إسهاتي يقولوا لي وانقود داد سنكيسة ما لني تقفان هالقانتنا فيها يفرغ كل أمر حكيم أمر يوقع أججن ربي كينا هالقانتنا كيسة قديب آجرا iyotullee karoo mullee kadulee an hundaa qbbiinkinnamurteessae loo halmahfu irraa halkanntana mala ikaatti gadii ken namaaajran. Wani haga waggaahufuuti tau hundiisaatuuyu halkanntanaken nama Riki namaa a ajalli namaa xiri ta hinaa hamtu ta hinina marti siituyu halkantna keessa gadi butee mala ikaatti ken nama jetuha ajajini. Kalam mataa halkan tanna sadarkaa guddaa hawanni inninni. هل كنتني هل كن غودودا وما ادراك ما ليله القدر ربك ينايو فدركها هل كل ليله القدر يقبض تن مالت زي بيسي سيجدان معناه كنا فدركها قد يقبض جچود ربك ينات يرضبطا كيتعانو ليله القدر تنبو غودا يقاني سدركا غودا قبات جودا في بو غودا نل ربك ين رانو نبو فتشي هل كانت لك ايه بركات تجير ان انزلناه في ليله مباركه رب يمكن نكن هل ليله القدر تنكيس قرانا جدي بو ده ليله القدر تن هل كان بركاته جدي نور ماجر ربك سبحانه وتعالى اقسم ليله القدر تن صدرك قبا تشو را هل كنكم توكو ربنا الله ني تنكيس يو قشر الاواخر كينس هل كانت تكتيتنا جي أكوما إثيك عالكي سربي كن سبحانه وتعالى جي أكوما أكعلت هي خير من ألف شهر جي أكوما أكعلون إثيقني وقا قدأ قباتشو إرائي أبليجان إسلاما ليلة القدري تنكيس ملائكات يقدبوها تنزل الملائكة وارروف فيها جبريل ليحالكيس سجرون ملائكان قددودا جتشو سماوات الرأي هل كانت نتدركا قباتشو إرائي والنسان قديم بوء خيري دان باركان قديم بوء جيتو هل كانتني تدركاق باتشورا هل كانتنا كيسا نقايتو يجرى السلام هي حتى مطلع الفجر إذي كيسا نقايتو يجرى حقويت فجر بهوت جيتو ربي كنتو هل كانتنا تدركاها هل كانتنا تدركاها قنقو إسيف كنت هل كانتني نمني سيل آباتات رب رد هرغتاتي جري رب نولان إساء أرارما وغفر له ما تقدم من ذنبه دلين إساء تتردت نما إسي كيسا لابته ربنا الله إساء را صلى الله عليه وسلم نمن هل كانتنا لك أبي اجتهاد بولي. إسي كيسا عباداء لان جباتيت لنجل خيري هنداء ركبت ججل خيري هنداء ربنا إساء لابت ججل نمن إسي كيسا هونغه أمو رمضان شهر مبارك جيني رمضانا إثنتل فجيني بركاكم فرض الله عز وجل عليكم صيامه كربنا الآن صومة جريتن إثنر تدرك أما قولي كبلبلت جانتها كيسة بلامت كبلبلت عذابها كيف شفمت كشيطان كيسة هل أمتنون جلا إثي كيسة ليلة القدر تججر ليلة القدر تنخير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم كحلقا تكتين جئكما جهلت نمن خيري سنهونغي وقاهم وهي جعل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالكت ويتقنا دبة الرسول لكي أن مال نوه ماجران جئتنا كيسا سامت لاجران كيسا تليلة القدر بربادت لاجران ججل ليلة القدر انتوني ربي نقول لأنا إسيكا بجي قرآن إسيكي إس سبوس إنا أنزلناه في ليلة القدر إسراغا نبوس سماوات الراب ګاراسمیه دنیا تهګ دیبو ساجچو حلکانت نا کیسه رسول الله ربی صلی الله علیه وسلم کناف دلګه ببرېد چې کیسه دلګهتنی اكنولې دلګن نوې امر رسول الله ربی صلی الله علیه وسلم ګوس عبادتای هوندانود ابتن ذکرې ګړو قران قرأو مسکینا ګرګارو ورخاتنېتنی خیرې دلګه چیتو کنا هوند دلګ رسول کېنه صلی الله علیه ليلة القدري نكون أموت نوي على ما قبضي على ما ليلة القدري إن شاء الله ترعي تلسرتي وجلالة أما فسمت العبنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته